وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُمْ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهُ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً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 بايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار المنافقين واغنهم عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صادحين فخانتاهما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 وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمْلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرَّ يَا مَبْنَى عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ بِرُوحِنَا وَصقَت بكلمِ رَّهَا وَكُتُ بهه وَكانت مِنْ القانتين